إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُطِعْ أَهْوَاءَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَغُرَّنَّكَ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُرَنَّكَ بِاللَّهِ